كل يوم متلاقى والاشواق مشتاق والغرام في عيوننا وندوب لينا ولينا غرام مش لينا والبحرين مالينا حتى الدمع في عنينا جوا عيوننا وفرق Ahí